وكل بلعة كل وكل ضلالة في النار يشتنا ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما عم يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خير ما. خير ما خير ما. لو ولهذا. قال سبحانه سبحانه ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عنا وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب أحسن ليك بسم الله كتب أتمن كلام الله جل جلاله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب الآفات من كلام أحد سيئة وانواية تعليلوا هنا نوا تعليل لما تقدم ولهذا قال سبحان ربك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يعني تسبحات أخيك أخي يخوي على يعني يجب ان يكون لهم ويكون واصفون ويكون لهم ويكون الله سبحانه لهم ويكون مشريكين ويكون لهم كاعتقادات لهم برده لهم ويكون لهم اعتقادك باطلة ويكون لهم أهل لهم ويكون سبحان ربك لهم بدلا لهم يعني صاحب صاحب العزة فيه عما يصفه سلام على المرسلين فسبح نفسه عما وصفه به يعني نزه نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل فسلم على المرسلين يعني قايت على تأييد تأييد وصف أنبيائك ويهركز شواني أحاديث كوية شواني أثر كوية لصفات لأسماء لصفات أو التحقيق مرادك خيط عليك الله خيط على في يعني لا فالموسلام على المرسلين اجد بيرمبرن وصفك خيط علي وصفك خيط علام بكذا بوصفك مبتدعه هيك قد علي في المجي سبحان ربك رب العزه عما نسقر بوصفك مبتدعه يعني بالله طالما وصفك الصحيح يعني كذا في المجي سلام على المرسلين بوي هركز يشويني أنبياء كوت سلام عليه. بالله هركز يشويني كفار ومشركين ومبتدع كوت فقال تعالى سبحان ربي رب العزة عما يصفون جاءت المشرك بمبتدع بهالشيك بيت فقال تعالى تنزيه خوئك على وصفك خراب شيئا هركز يكبين بالله هركز يشويني أنبياء وآخر كوتين منها جياني سنة كوتين سلام عليك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان اسم مصدر من التسبيح تسبح يسبح تسبيحا اسم مصدره الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء يعني دول خسنا ولا مخرب همو مخرب تنزيه هل فسيك بكد وبالاخص تنزيه الله سبحانه وتعالى عن السوء سوء ايش همو همو اسم وصفك همو النقص وعيبك بدلا تقاطعك و من السبح الذي هو سرعه والانطلاق الانطلاق يعني الابعاد خيرا و نمان لشنقا ما نول الشنقا و خسنوا او, أو نمان ما هيش صفته سودونه انكد هيش صفته اخراب ونقصكه بقه غير همو صفته الاخراب بيد لا يمن في ولا شنك اخراب دي وصفه اخراب بيد امال يدشوين واخراب هي كم وخيت على الدور المقصوت ولا فا يعني همو معناه تسبيح يقدر تو ومنه لمشتقات سبح سين باء فرس سبوح فشدهنا ويدي أنه بيشده فبيشده سبوح ب سبوح سبوح صحيح سبوح شنك سبوح يشهدوا بران سبوح من صفات الله خاصة ومنه فرس سبوح إذا كانت شديدة العدو يعني شديدة الجذي أقر حيوانك أقر فرسك خِلالا بالرواء خِلالي سليم الى روشدان عدو نك عدو العدوي السكوني ذلك عدا يعد عدوا انجر جرى, جرى عدوان وعدويش لبر جريان وتجاوز لشوني كو وشوني كده نرى عدو هل الماضي عين الواو عدا بقى نيفك على صوت ألف عدا يعدو بواو عدا يعدو عدوا وعدوا عدو عدو, عدو مصدر فعول وعدوانا أجر المهم إذا كانت شديدة العدو او نون الله السبوح أما سبوح سبوح قدوس رب الملائكة الروح مفاتوة أضم أوصف خوايك على من صفات من صفات الله أو خوايك تنزها عن كل شر وإضافة الرب إلى العزة من اضافه الموصوف إلى صفته كاتيا فالمسيب سبحان ربك رب العزة رب العزة الرب العزيز الرب العزيز يعني المهم العزة صفابة صفابة سفيبو رب بلان رب سلكي الإفلامي فيونية مضيفة إلى العزة من باب إضافة الموصوف إلى صفته وهو بدل من الرب قبله يعني سبحان ربك رب دوام لفظ دوام تيب بدل بو لفظي كم بدل كل من كل فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه يعني ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة من الزوجة والولد وعن كل نقص وعيد ثم يسلم على رسوله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة عن كل شائبة نقص وعيب فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك يعني كانت هيك أما بيك والرب تكاد أما تنزيه خواجبة أبي ليدي شوابزان إنك فيه غمدران سلامي خواني السربيه شيء غلط يعني بخيت على اثبات كذبه على سلامت السكانيه لا عيب فلا يكذبون على الله ولا يشركون به ولا يغشون اممهم غش في الله كان ولا يقولون على الله إلا الحق قاوله الحمد لله رب العالمين ثناء منه سبحانه على نفسه بما من بما له من نعوت الكمال الحمد ثم ثناء اخوي اخوي بوخوي بما له من نعوت من صفات الكمال واوصاف الجلال وحميد الفعال حميد إيش من باب ضغطه الصفه الموصوف الى الصفه يعني عفوا من باب ضغطه الصفه الى الموصوف من باب ضغطه الصفه للموصوف يعني الفعال الحميد الفعال الحميد فعال جمعك على وزن فعال جمع اشياء فعلا يعني افعال شلون افعال وزنك وزنه تكسيره قياسيه حروفها فيال جمع في قياسي جمع تكسيره وقد تقدم الكلام على معنى الحمد باس حمد ما لم تتبكد دو فاغنى عن اعادته يعني ما تقدم من كلامنا يغني عن اعادته هنا ليه في ميزناك الجاريك كلاس الحمد سبتن تومك بالتفصيل سمع الشيء لآية كان اشتكي خشعت وسبحانه والحمد التسبيح والحمد تسبيح تنزيه عن العيوب أما الحمد إثبات إثبات الصفات يعني إثبات الكمالات. هذا السكين يعني أولا التخلي قبله تحلي <تصفيق> ليرجوعات. التخلي تنزيه عن كل نقص. أنت تشيش إثبات الكمالات والحمد لله أثنا على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما عم يصفون هوا التخلي والحمد لله رب العالمين. تحليه وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات قد تعالى تذكا وصف خيئك ناوي خيئ انا للقران بمشي ناوي خيئ انا بمشي وصف خيئك يجمع بين النفي والإثبات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعني نفي وإثبات هاتونا نفي ما حظناها إثبات ما حظناها يعني فقط إما نفي ما حظ أو إثبات ما حظ نفي وإثبات شهر لما بين فيما سبق ان اهل السنه والجماعه يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله ولم يكن ذلك كله اثباتا ولا كله نفيا ولا كله نفيا نبه على ذلك بقوله وهو سبحانه هذا جمع بوجي شون قوطمان كمال بچيت يت التخليه والتحليه اني اغشتي زو جوان بيني لا شوني كي بيسد بيني يعني شن بيسگ مابته نابه ابي تنزيحي كيف باكي كيت ولا هم خربك حشتي سي منستا دوايشتي جوان زيادان وايتعلاش منزهله همونه قسم بويا كمال التم تام كمال التام او يكثير يعني باثبات يا بثبوت الصفات وانتفاء الموانع يا انتفاء ما يضادها هل ده اشتهى بويا جمع وهو سبحانه قد جمع واعلم ان كلا من النفي والاثبات في الاسماء والصفات مجمل ومفصل أما مسألة يك ورد النفي والاثبات والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل لهنديشون القرآن أسماء عاتو بمجمل وصفاتها بمجمل لهنديشونها عاتو بمفصل. أما الإجمال في النفي، طبعا أسماء وصفات وفي النفي وفي الاثبات طب بالنفي والاثبات هذا شيء مجمل مفصل يعني اما الاجمال في النفي فهو ان ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من انواع العيوب والنقائص مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء سمى نفي باشا نفي بالامشي مجمل نفي مجمل أجساء مبتدعتين أرى أن لا جسمه ولا ولا ولا ولا بارد ولا حار ولا داخل ولا خارج يعني بعقلانتين ينفون مفصلة المخالف من أجل السنة لأن دجار نفي هاتوا مفصل بلان زورني قرآن والسنة نفي مجملة زورني قرآن والسنة لنفي مجملة نفي مفصل زركما. بل عم لاثباته، لاثباته، إثبات المفصل القرآن زور. للاثبات شيء مجمل. لاثبات مجمل. بلان عم هاد هميه هيا، ها هميه. هي بل عم مقديعه. أولاً ذي خويا. بروي بلغني. برم معناه بقوتي عند ذهناهني والأعقيدان يل. بتشوف تي كاتك كنفي أوصاف أكان أوصافي خلاب لقاء تعالى نفي كزور مفصل اكن أوي أخواء أونية أونية أونية أونية أونية أونية أونية أه بوشي وين زور بمفصلي نفيك نفي إجمال الإجمال في النفي فهو أن ينفع عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقاص مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء هل تعلم له سمية آه. ليس له سمي نظير يستحق مثل اسمي سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون يعني هبشي الصفات خلافي هي نفة نزح نفسه عن كل عب عن كل وصف لا يقوله وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه دان دانا مثلا بلى خويا تعالى والديني ولديني شريكيني صاحبيني يعني زوجة من الدينية ضد الدينية نفي جهل بك نفي عجز بك يا عجز عفوًا والضلال والنسيان والسنة والنوم والعبث والباطل أما أنا داندان أقول هاتي نفي هذيك لما نذكر أوشيا أو نفي مفصلة بوية خات علاء يمزع عن الوالد والولد والشريف الصاحبة والنذ والضد والجهد الله علاجه ولا يعجز والطلاب لا يضل النسيان صفين نسيان هاي خوات علاء نسيان هي يعنيتي طالح نسيانين طالح نهديك آيات ونهديك أحاديث هاتوا النسيان هاتوا أو نسيانة بمعنى شيء ثق نس الله فنسيه ويهنديق العلماء اهل السنه علينا نثبت ان النسيان الذي بمعنى الثق نل اطلاقا بل ننفي النسيان كل ما هو نسيان في اللغه ننفيه غلطه بل قام المعاجم نبي والله حي تعالى لبيروچوني يعني نسيان لبيروچوني هو لبيروچونا or a nabit but the nisyan in the Arabic language which means the truth we believe to Allah subhanahu wa ta'ala so we believe Allah so we believe them but it's not نفيٌ خالص فإن النفي الصرف لا مدح فيه نفي محض يعني نفي خالص كيا ما لم يتضمن ثبوتًا هات كيا شتاء نفي ااا يعني ثبوت يتجانب معناه ثبوت يتجانب السبون كسي ديت ألا توح حد جامد لست بحد جام يا لست بحجام. من يعني أما شيء نفي, شي؟ نفي يعني كم لجير سبون ما يعني شيء أنا كريم، أستبي بخيل يعني أنت كريم. نفي لقرآن وسنة كهاتوا، هرتش نفي بوصفة خلاد، بلام تضم هناك هي مقصودة، يعني إثباتك ما لك إياه مقصود. بويا هاد شيء هو نفي لقرآن وسنة كهاتوا فات على نفي مع بس تسجل إخوان نفي كاو. يجمع اردت ان ونبي مبتدئا لقد يعني ان اكون مبتدئا لا اكون ولا لن ولا مبتدئا ولا يابس ولا جسم اكون مبتدئا لن اكون مبتدئا ما اكون مبتدئا يعني اكون مبتدئا لن لا تأخذه سنة أما كمال أما كمال ولا نوم كذا نفي بمشي يتضمن الثبوت ثبوت اشتريت يا زول قولي أواء أواء نفي ويأى النفي المحض ما لم يتضمن ثبوتا ظلام والنفي غير محض غير المحض هو ما يتضمن ثبوتا وقولناي من لست بي بخيل بين بابي وبيلم لست بي بخيل لست لست ببخل يعني انتم كرماء واضحه فان ان النفي الصرف لا مرحفيه وانما يراد بكل نفي فيهما اثبات ما يضاده من الكمال فنفي الشريك والند بوتي النفي الشريك بينهما تعالى بوقت على الند دينية مساوي المساوي لاثبات لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال ونفي العجز لإثبات ونفي العجز لإثبات كمال قدرته ونفي الجهل لإثبات ساعة علمي وإيحاطتي ونفي الظلم لإثبات كمال عدلي ونفي العبث لإثبات كمال حكمتي. إن كانت أجر عبث لأخوي على دور خينوا فبسم نوايا كحكيمة مش تقل جري خويا أنا ونفي سنتي يعني النعاس ونفي سنتي والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيميته قيوم مبالغه في القائم بنفسه كسيك خيب خيب خيب خيب بواسطه هل شيء هل كسي خيب خيب بواسطه وقائم قائم بنفسه وقيم وهو هي شيء يجني غير الله سبحانه وتعالى بواسطه هو هي كسي قيومني ني ايش قيومني بثباته كمال حياته وقيميه تمك هيك كسنات واني نمره ويش كسنات واني نخوي ويش كسنات واني ابو احتياج جنا بوي جنب السبب بوي هيك اسه لهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله يعني غالبا القرآن سنة نفي بمجملين بخلاف الإثبات فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته يعني إثبات هو مقصودة ولكن يقولون يعني كاتيك هناك من عليه الرحمن يعني يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من كاتيك هناك لا يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون بخلاف النفي في شأني نفيه كابو نفيه شيء مقصود من غيره لا بر إثبات الكمال أم يعني اكريد اجر اجر, أجر خوا كامل ما بيت مع هذا الله سننيبته نعم اكريد اجر خويت على كامل نبيت بيت نعم ن غير كامل يا خوي غير كامل يا امري أقول كمال نبي مثلاً هذي شتيه لدرجة. في إثبات الكمال. بوجه بو مقصود لغيره ما ما بس اثبات وماذا مقصود بيت يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي وأما الإجمال في الإثبات نمني إجمال في الإثبات يعني, يعني هند جار الإثبات شم مجمل بكاربيني فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق يعني التعظيم ونحو ذلك ما يشير إليه مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين يعني كل حمد يعني الحمد الكامل هذه استغراق بيت الأفراد أو استغراق خصائص الأفراد يعني الحمد الكامل في غاية الكمال لله يستحقه مستحق لله أقرب استغراقي أفراد جبيت يعني كل فرد من أفراد الحمد لله ولله المثل الأعلى يعني همو, همو برزيك مني همو برزيك بو الله سبحانه وتعالى وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة يعني هل اسمه صفة أكبر مفرده وخاص بيت مفصلا أو تفصيلي, تفصيلي يعني إثبات مفصلا فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت الكتاب والسنة وهو من الكثير بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه أو ان دهت الكتاب السنية أسماء صفات زرزرة فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه يعني أو لأ اسماء وصفات هندك هندق لأسماء وصفات يعني استأثر الله اختص الله بعلمه يعني يا مهن لشرع كنازان كما قال عليه الصلاة والسلام وعلت سبحانك لا نحصي ثماء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولكن مقطعي سبحانك لا حديث كيني او مقطعينية نازل يعني شيخ سلام تيميه عفوا شارح شارح هنا هنايتي دير نقلا عن غيره الله اعلم امي هنا اجينا حديثك او, أو, أو مقطعي ثانيه لا نحصي ثناء يعني لا نعد عفوا لا نعد ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا وانين يعني بش ميرين وبيلي. يعني ثناء بسطة تواوكين بش مادر وكو خودك على سرخود كي كدوا ثناءت كدوا كوابو ديارة هندك أو صاف هند يعني أثناء بها ربنا على نفسه نحن لا نعلمها. لم رواه أم أم حديث بارجات. لا نحس ثنايا عليك انت كما أثنيت على نفسك. يعني تو يا ما هالشي أو أسماء وصفات جل قرآن والسنة بينين ووصف توي فيكين. او أوصاف وأسماء هي تأخذ وصف تأخذ فيك الدواء أما نهض يعني كابو هناك أسماء وصفات اختص الله عز وجل بعلم. وفي حديث دعاء المكروب طبعاً حديثين كفين مواء حديث صحيح بيرجح حديث كش مسلمة حديث عائشة مرفوعاً اللهم إني أعوذ بك أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أخص ثناءاً عليك أنت كما أثنيت على نفسك والحديث رواه الأربعة عند سنم والإمام أحمد المهم أقواعي سبحانك يعني والله أعلم وفي حديث دعاء المكروب أسألك يعني شاهد من لو حديث شيء كبسك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أم حديثي الصحيحه إمامي احمد روايتي كدوى وحاكم ابن حبان وشيخ الباني تصحيح كدوى لسلسلة صحيحة أقول بلين حديثي كم كخين موى حديثي, حديثي مسلم حديثي عائشه لا صفات هاتوا مثلا لا نحصي ثناء عليك انت كما أثنيت على نفسك أم لا شيء هاتوا لا أسألك بكل اسم هو لك، لكن أقبل ثناء بالاسم شهر الأستا، وليلي أجا تتضمن الصفات ما أسألك بكل اسم هو لك. سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك. هم أنا همو عن إمكان هيا الإنسان بي عنده سمى به نفسه أنزله في كتاب يعني في القرآن ينعلمه احد من خلقه من الأنبياء الرسل لكن أو استأثرت به في علم الغيب عندك فأبو أسماء استفادة الهيا لا <تصفيق> ثكاني الصفات أعم من الأسماء الصفات أعم من الأسماء لأن كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة متضمنة اسم شيخ ابن عثيمين رحمته قال بوعر وفعلا صحيح شاء ودرس كيف بيني صفات وأسماء عموم خصوص، مطلقة يعني همو اسمك شي تياه صفي بلان همو صفايك اسمي تياه هند هندك صفات هي خيطة على هيناتون اشتقاقي أسمائي تياه لذا و ضرورة اشترك بزاني طرق إثبات الصفة او الرجاني كصفات خايت عليها، الصفات خايت علي تحديد ذكره. يعني بتنرجع تواني الصفات بخايت على دابلي. طرق إثبات الصفة ثلاثة هي هي كم دلالة الأسماء, دلالة الأسماء على الصفات أو النوانيك هي طبعاً الشيوي استخراجي شوي استخراجي الصفات من الأسماء لكتب كان عقيدة بي خلال نوى يكون بالمطابقة والتضمن والالتزام مطابقة والتضمن والانتزام سعبة لمنطقين لأسماء بكار أهين رين لأسماء بكار أهين رين الشيوي صفات استفاد لأسماء بطريقية مطابقة، بطريقه تضمنة، بطريقه التزام برأي هنريم المهم اولا شنفاني ترأى أقر كو تراجع ما باسي لكن يكمشد طريقه إثبات الصفات من الأسماء أو دلاله دلالة الأسماء على الصفات بو لأن كل اسم متضمن لصفة يعني هل اسم الكتبيني صفتكي تلك بوسي الرقية بوسي الرقية والرقية تض... مطابقو تضمنو التزام ين أن تكون منصوصا يعني نصيك هاتبت نصيك هاتبت إثباتي أو صفيي كده أي أن النص دليل على الصفة قبو ين أسماء دلالة تصفات هنا. ين نصك هاتي باثبات الصفات البكاء. ين أن تؤخذ من الفعل. من الفعل. بقول ما الصفين متكلم. خايت عالم متكلم ين. لا لا لا كلم الله موسى تكليما كلم الله موسى تكليما يعني الفعل وصفات. دار أكريد هنديك جار لي يا لأخي ويمكرون ويمكر الله آية أخوة تعالى صفية مكري هيا طبعا طبعا آية اسمي اسمي بي أدريت تماشا ألي روا فرق لبيني صفات وأسماء دس بي أكريد كان بفعل كان صفات كان إثبات كرين بس ما رجنيها همو جاربة كذي بفعل كان أسماء إثبات بكرت ما همو جاربة ااا فعل كان أسماء إثبات بكرت بقول منايسة ك كلمين صانع اسم صانع اسم صانع أيه اسمي خايت على يا. <تصفيق> نعم. بلام آية اگر كسيق بكاري هنا وتي بول ما يا صانع العالم وتي يا صانع العالم درستة يا انا ها درستة بو من باب الإخضار من باب الإخضار شو أصلاً جيها تولى قرآنها تولى واصطنعتك لنفسك واصطنعتك الاستناع بافتيعالي شدوا ها برأهم يجي أو أو أم خلوقك ما لكن أجر بكارتي في الإخبار بلام وقو داني إثباتي بناكك ، تعاملي وتشندين وتشندين كلماتي تلك لباب اخبار توسع تاجر ومجال تجرد ضمن مجالس اسماء مجالي في نجرن مجال اما لفعله فتأخذ الصفه فلا عدول لاهل السنه والجماعه عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يعني لدواء أويك الرشد لدواء أويك الرشد كأما نهجرون وآشك رأيك خويت على تشبيه خويت كدوال وصف واصفون وتسليم كدوال تغمبران وهموه عليك باسي كد جالي كتري تريد بوا أهل, أهل سنة نية لابدا لما انهجع أهل سنة بوايا ولا جنال بوايا هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن جاء به الرسل عليه الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه العدول بضمان يعني mean, والانحراف لا and the والانحراف عنه not the insurraff and the insurraff to you. Nukhwaziya, نا tajdidi deena, sardam gurawa, nah zanam, what? No, no, no, no. I'm sorry, I'm sorry. Ibn Mas'ud, John, لدينا بل. بالاتفاق، بالاتفاق له مود نيايا، هر مزهية هاتبه، هر في هات هاتبه، هر هات هاتبه، لا سردميه ولسردمي ولا سردميه هات نكيا، بجوانب طبقي دواء أو شيء، من حلاقيك بويا لسردمي بويان لا هاتني في صلى الله عليه وسلم، إسلام مختلط بخلاه، قران ابو او السردما مقصودة. حمود دين ومذهبك إيش؟ أما أزاني. منهج كاتب. لا بجواني في هذا كلام. دواي أوى شندين وران كريان عليكم بالعطين. اتبعوا كفيتم كفيتم. يعني يعني الرياجي أو النبي كخوات تعالى نعمة بس لا رشتبن لفيهم بلا لصديقين لفيه وشاك وصالح وشهيد كان هاي تشيته بيتوا بيا جائزني أو بوأهل السنة لمن هجلا بده لمن هجيك المرسلون نافر نيفرمو عما جاء به الرسول لما جاء به الرسول المرسلون يعني غيذي جايدي في عنبري صلى الله عليه وسلم. شو كلام منهجك؟ لمنهجي في عنبر. شو منهجي في عنبرا؟ لمس عليك. هيش كسيقناها طوال في عنبرك لفي عنبرك عن صفاتك ما خايت على زيادة أمرك تري بذنخسك. شتى وانا هذا أبداً. كابو منهجها مو في عنبرا لا اسمع صفات مايا فلا عدولا لأهل السنة والجماعة أما جاء به المرسلون. أما أهل بذعى شيني هاركسي أكون شيني هارفيلة سوفيك شيني هاركسي ضالي قمراء بكون لهار سدميك بلاش فإنه السراط المستقيم السراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين فلا عذر لاهل السنة والجماعة عما جاء بالمرسلون يعني في الأحكام يا في الصفات فلا يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ها, هموي؟ هموي. يعني ها؟ لا سديني في غنبران في غنبري خوش ما يتعبير طبعا في الأحكام وفي الأسماء والصفات والعقيدة لكن السياقة السياقة هي عقيدة وأسماء وصفات هذا مترتب على ما تقدم من بياني أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه وقد علل لأنه الصراط الصراط المستقيم إن تعليلك شيئا فإنه يعني الحكم معه الحكم يدور مع العلم جائزني نيب وآهل السنة لابداً لابدًا لبار أو شيئا رقي راستا أويك في غنبراً هنا ويوجد راستا في غنبراً كان هنا ويوجد إن كانت النص تكبر الله أعلم درس كدوه بباداً سيخوة إذا كنت أعلم آخر مگر میش با قدرتی خواهد روز نکردم، همچنین چی جوره بیا خواهد بشه کیه با قدرتی خواهد روز نکرده؟ ای ایدر ایدر ای بشه فیق خویت عالا وابله فیق الله وابله خلی آدم مددسی خون روز کلی وای خویت عالا وای و تو ای تو او ایدر خوبه قدره اما گریز نیه نه بله بده لبلاور گرس و قد علل بیانه صلات مستقیم يعني الطريق السوي القاصد الذي لا يعوجاجه فيه ولا انحراف الطريق انشاء الله السراء السراء لاصل الشقاء كيف بور يجيك السهل بيت اشتيك السهل بيت اوافيت السراء اجا السوي يعني المستقيم القاصد يعني بدك يعني تجي هدف يعني الرجل يبدو ان الرجل يبدو ان الرجل سهل، ان الرجل يبدو ان الرجل يبدو ان الرجل يبدو ان سهل يبدو ان الرجل يبدو ان جوار يجب ان يكون هناك سرير ويكون هناك سرير ويكون هناك سرير ويكون هناك سرير ويكون هناك سرير ويكون هناك سرير ويكون هناك إني هذا الصراط مسلوب رأيك هيبح زراب بمليون عالا بردم تورشونه رأيك هيك هرخوين رأيك يتبوا بردي هرخوين رأجه عموما والسرط المستقيم لا يكون إلا واحدا من زاغ عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الظلال والجبر رأيك يجري أو ندرو وكان قالن المهم شو نكنا هيك يا جاي من اللي دوا سمتوليو بشي درو كيف سيجئنا شونا؟ كيف سيجئنا عيش شونا؟ ها؟ أزوجيته طبعاً. طبعاً. والسرات المستقيم لا يكون إلا واحد من زاع عنه ابن حرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور. الظلم. كما قال تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فتفرق بكم عن سبيله. يعني فتتفرق بكم يعني حرك شين سبل كوتي الا للصراط شتسد وأن وان هذا صراط مستقيما فاتبعوا طلباته ولا تتبعوا طلباته فتفرق بان ناصبه يعني وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فاتفرق فاتفرق يكسر يعني هل امدنا قد هل امدنا قد تولى تفرقه اجي يقدا قناته وني بشي الا مس سالك السب صراط يمبالد شتي تمنيه ولا مليله واش موليه هادشي دوك جنازه نشي نشي يانا وتضالد يانا وتهدس هداية شيء ولا تتبعوا السبلة فأتفرق بكم عن سبيلي فالصراط المستقيم هو طريق الأمة هو الطريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريض هزا كميكستان في الضرل هيتش تيقنية لدنيا إلا على رطيبا سرادين يا إما وسطها يا إِمَّا إِفْرَاتَ يا إِمَّا تَفْرِيطَ أَمَا اشْتَرَّ لَسُورِي فَاتِحَةَ يعني كاتا أعضان فاتحة أم القرآن وهمو نيجا إخواني توا أم السر شونك همو خلاصي همو قرآن لتشم معنايك لقرآن لفاتحك وبتوييك اللوم معنا قولانيك لسوري فاتحة اهدنا الصراط المستقيم يعني طرق الناس طرق الناس دياريك دوا يعني قولة لينشد دياريك دني طرق الناس فرق الناس سيه. إما وسط الصراط مستقيمة إما طريق يهودا كإفراطة إما طريق النصارية كشي كفريطة أما لم يكن مقصود أول وأخير يهود لأنه كل يهودية كل يهود نصارى وأن كل يهود على صراط لكل يهود على صراط لأنه يفراط لسرات لا هرك الدوايا لا إذا جدنا وتفري طبعاً يعني برو كمتر خميك البويا هم مبتدعيك شبهه كتابة إما بالنصارى أو باليهود هم منحرفين إلا شبهه كتابة بويا يعني لا هموا كرداويات كتوبين رجعنا وياك لعلم لعملة تبي تكتبنا وياك لا هموا هالسوكاتيكا جاري واهي كسيك بانمنا يعني مبالغه كان لو دعوات، بلان تشدد بالكارين، هاي تساهل بالكارين، هاي علمك يعني، هاي النجدة، هاي عبادتك، هاي ذكرك، هاي دعائك لهم مكر دوايك إفراد تفرد، بويا عجل تبي تباعش كاس، يعني كمالاتك وقيتوه أبي وريابي اللهم مكر دوايك تاع بملها بمبلغ لا بولا نجي تلك طريقي وسط جملة وتفصيلا الواقع بين الطرفين إفراط والتفريط ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة ولكن هذا هو ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون الصراط <سؤال> عندك يكون التفسير <سؤال> يعني. يكون هناك من يكون مفصلاً مو الدوايق تحت تام مردن علم بخينا هذا الإسلام فعله بي هرشت فعله بي دواكي همور رجاشتك فعله بيك يعني مفصلات الإسلام لقوم مجملات الإسلام مجملاً دواكي تواو دست فعله بس مفصلاً همور رجاشت دواكي بيك فعله طبعاً يكيقل اللوازمي فعله ونكانج أويكه ثبات تهبيه تهبي لسر ثبات تهبيه سر الإسلام بيك علمنا أن نسأله ان يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة أن يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة الصراط لسل وزنيشيا فيعال بران بمعنى مفعول يعني شيء مصروط على وزن فيعال بمعنى مفعول مصروط فراش بمعنى مفروش سفراش هو فراش بمعنى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 بمستقيمش بي بيت بموصلش بي بودي القاصد وثمان أبي واسعش بيت كلمة مسلوك, مسلوك ما هنا لما عناه كمفعول مفعولة في عادي مع يعني أول فبلقيش أو يكب هنا من لأيات كبر زور بجوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ترى بس ما فوق بارك الله فيكم وسلام الله.